الحمد لله الرفيق الاكرم صلى وسلم على المعلم الرحمه المهداه قال يسر فيجب اذ أكاد لا تعسر وبعد هذه جعبه الاصول في المسح على كل ما يحول ان حزتها ترمي بها في كابدي مسائل المسح ألا تعتمدي؟ الأصل أن المسح عبادة وفي العبادات الأصل أن توقفي وهي عبادة سورية وذا أن لا نظافة بها فاذا الأصل فيها عدم استيعابي ولا تكرار في لغة وشرع. والأصل في الأوامر يعدم تكرارها إذ الدليل يعدم والمسح عبادة رفق ويتر والأصل في الأشياء باحة لحذر والأصل في المسح هو التوسع والأصل في عبادته التنوع والأصل عاد مشترط إلا مدل والثابت في الفرد ثابت بنفل والأصل أن المسح عمل واحد والأصل في الرخص الا تقيد والأصل في الطهار لا تنتاقض بغير حالة ولا تبعض والأصل لا فرعا يعدل بأصلي وأن المسح مفارق للغسل والأصل لا يفارق المتافر الحاضرة ودليل تافر والأصل في النساء لا تفارق إذ النساء للرجال شقائق والأصل عادم التفريق بينا متماثلين وضده بينا ويقتل المشترك في الاسم أن يشترك معه كذا في الحكم وكل ما هنالك ساتر وعله المتحي هي الساتر والأصل في المتحي هو الظاهر وعلان للتعلاء إذا ظاهر والحمد لله البر العلي ثم الصلاة والسلام على النبي واله وصحبه والتابع ونافعا بها أيام نفعي بِزَافَكُمْ اللَّهُ